بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه ألي ومديد القوى ذو مرة تستوى وهو بالأفق الأعلى ثم ذنى فتذلى فكان قاب قوسين أو أدنى ذو <تصفيق> <قوسين> <تصفيق> ثوى وهو بالأفق الأعلى ثم ذلى فتذلى فكان قابطه شين أو أذنى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَارَ فاطمونا على ما يرى ولقد رأوه نلة اخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى وَلَقَدْ رَآهُ نَلَّةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِلْ هذا البصر وما قضى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أَتَرَى أَيَّتُم مَّا تَوَلَّنَ وَمَن تَسَلَّسَتِ الْأُخْرَى فلكم الذكر وله الأنفا <تصفيق> أفرأيتم اللات والعزى وممات إذا قسمت بها من سلطان ان يستبعون الا الظن وما تهوى الانسان وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّا فلله الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم A hey, the No ونل ملائكه تسمي السر اوت وما له تبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أسانوا اسم الله هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض وإذ أنتم أجنتم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الضيب فهو يرى أم لم ينب؟ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخطى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى لفضيله الدكتور وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خلق الزوجين الذكر والأنثى من إذا تمنا وأن عليه وَأَنَّهُ وَأَرْنَا وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَضَّ الشَّرَا وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ نَشْأَةَ آخِرَةٍ وَأَنَّهُ هُوَ أغنى um المؤتفكة أهوى فغشها ما والمتفقان كان هو ما غشها فبأي فمن هذا الحديث تعجبون وتبحكون ولا تبكون تسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم أَأَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَجَنُّبُنَا